من التزم سنته اهتدى واستقام ومن أعرض عن دينه تخبَّط في دياجير الظلم صلى الله عليه وسلم أزكى صلاةٍ وأتمَّ سلام ورضي الله عن آله الطيِّبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام أما بعد فيا معاشر أهل الإسلام إن ديننا الإسلامي هو الحقُّ المُبين، ولا يُوجَدُ في الأرض حقٌّ يُنافيه، فكلُّ ما خالَفَ دينَنا، فهو باطِلٌ بلا شكٍّ ولا مِرْيَة ولن يقبلَ الله عزَّ وجلَّ من عبدٍ ديناً غيرَ الإسلام، ومن يبتغِ غيرَ الإسلام ديناً فلن يُقبلَ منه، وهو في الآخرة من الخاسرين وقد سد الله عز وجل ابواب الجنه بعد بعثه محمد صلى الله عليه وسلم الا من طريقه صلى الله عليه وسلم فلا يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به الا كان من اهل النار وان ديننا يا عباد الله فيه طمانينه القلوب وصلاح الحياة والفوز يوم القيامة ولو أن المسلمين تعلموا دينهم صدقا وعملوا بأحكامه حقا لساعدت قلوبهم وصلحت أحوالهم وعزوا وسادوا وكانوا أقواما في الأرض لكن من أسف يا عباد الله أن كثيرا من المسلمين قد أعرضوا عن تعلم أحكام الدين وفرَّطوا في كثير من أحكامه والمؤمن يا عباد الله قد يضعف وقد يغفل لكنه إذا ذكر تذكر والذكرى تنفع المؤمنين وإن من سمات ديننا الكبيرة وأحكامه العظيمة التي عظُمَت تفريق فيها في هذا الزمان الصِّلة بين الناس فديننا دين الصله يحث على الصله ويمدحها ويحذر من القطيعه ويدنها يقول ربنا سبحانه وتعالى في صفات المؤمنين والذين يصلون ما امر الله به ان يصل ويقول ربنا سبحانه وتعالى وما يضل به الا الفاسقين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 والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار وإنك يا, الله وإنك يا عبد الله إذا نظرت في حال مجتمعنا الإسلامي اليوم من جهة هذا الموضوع وجدت العجب العجاب فإذا نظرت يا عبدالله إلى صلة الرحم وجدت في واقعنا أمورًا مُبكِيَة فإخوةٌ لا يرون إخوانهم إلا قليلاً ولا يُسلِّمون عليهم إلا لماما إخوةٌ لا يرون أخواتهم إلا قليلاً ولا يسألون عن حالهن وقد تكون إحداهن ضعيفةً مُطلَّقَة أو أرمَلاه أو غير متزوجة فلا يسألون عنها أبدا إخوة يا عباد الله يعرفون عن أحوال أصحابهم ما لا يعرفون عن, عن أحوال إخوانهم إخوة لا يعرف أحدهم أسماء ابناء إخوانه وأخواته إخوة يتقاطعون إما جهلا وإما قصدا والعياذ بالله لا يرى بعضهم بعضا إلا قليلا وأقارب وأبناء عمومة حالهم أسوأ من, من هذا الحال الذي وصفنا وإذا, وإذا جئت إلى رأس الأرحام إلى الوالدين إلى الأم والأب ورأيت من صلة الأبناء لهما عجبا واشتط قلبك لذلك غضبا أبناء لا يمرون على والديهم إلا قليلا ولا يسألون عن احوالهم الا عرضا يذهب احدهم إلى الاستراحه البعيده عن بيته مسافات طويله ولا يصلوا إلى بيت والديه وقد يكونُ الباب قريبا من الباب يعرف بعضهم اصحابهم اذا طلب صاحب لا منه عونا قال أبشر وعلى رأسي وأسرع له بالعون وإذا قالت له أمه يا بني اذهبي إلى كذا قال أنا مشغول قولي لأخي فلان واطلبي من أخي فلان والعياذ بالله بل بلغ الحال يا عباد الله أن نسمع أن ابنًا له أم قد رق عظمها وشاب شعرها وحددب ظهرها وقلع عقلها فصارت ثقيله عليه فأخذها إلى صاله من صالات المطار ثم خرج وتركها هناك والمسكينه تسال عن اين هو لعله بخير والعاط قد تركها من ولي لها لا تعرف, ما لا تعرف بيتها ولا تعرف اسمها ولا تعرف إلا أن تسأل عن ابنها أين هو أين هو بل بلغ الحال يا عباد الله أن ابن عاق قد ثقل عليه والده بعد أن تكبر في سنه ثقل عليه والده فأخذه وسافر به من مدينة إلى مدينة ثم أنزله وتركه عند باب مسجد من المساجد وذهب ورجع إلى بيته والعياذ بالله من هذا الحال ولا ولازلنا نسمع صورا من هذه الصور الشنيعة التي لا تليق أن تكون في ديار الكفار فكيف يا عباد الله بديار المسلمين أين نحن من قول ربنا؟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 وقل الرب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا واتذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا اين نحن يا عباد الله من قول ربنا واتقوا الله الذي تسائلون به والارحام أين نحن يا عباد الله من قول حبيبنا ونبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عينم حينما سُئل من أحق الناس بحُسن صحابتي وفي رواية من أبر قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك فأدناك أين نحن يا عباد الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله ثم صلة الرحم ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اين نحن يا عباد الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم في اول مقامه في المدينة أيها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنه بسلام اين نحن يا عباد الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أنا الله أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي من وصلها وصلته ومن قطعها بتدته أين نحن يا عباد الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم تقول الرحم يا ربي إني قطعت يا ربي إني ظلمت يا ربي يا ربي يا ربي فيجيبها الله أما ترضينا أن أقطع من قطعك ألا ترضين أن أقطع من قطعك أليس يا عباد الله العبد الذي قطعه الله محروم من كل خير أين نحن يا عباد الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أعجل الطاعة ثوابًا لصلة الرحم وإن حتى أن أهل البيت ليكونوا فجره فتنمو أموالهم ويزداد عددهم إذا هم تواصلوا أين نحن يا عباد الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا البغي وعقوق الوالدين أو قطيعة الرحم يعجل لصاحبها في الدنيا قبل الممات أين نحن يا عباد الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم من سره وأن يُبسَطَ له في رِزقِه وينسأَ له في أثرِه فليَصِل رَحِمَه إننا يا عباد الله نسمع النُصوص من كتاب ربنا ومن سُنَّة نبينا صلى الله عليه وسلم مرارًا وتكرارًا لكن أعمالنا لا تزكُوا بما نسمع وإننا يا عباد الله سنُسأل يوم القيامة بين يدي ربنا سبحانه وتعالى عن علمنا ماذا عملنا فيه فيا عباد الله يا عباد الله يا عبد الله يا من أكرمك الله عز وجل ببقاء والديك في الدنيا أو ببقاء أحدهما انظر إلى حالك وتدبر في أمرك فإن وجدت أنك بارٌّ بوالديك فاعلم أنك لم تفعل شيئًا وازدد لهم ذلّا وازدد لهم برّا وازدد لهم إحسانًا وإن وجدت أنك مُقصِّر فبادِر وأدرِك نفسك وأكرِم نفسك بتذلُّلك لوالديك فانك والله فانك والله لن تدرك حجم ما تفقد حتى تفقدهما والله ان فقدت والديك او احدهما كانك قد فقدت روحك واسمعها نصيحةً من مجرب يا عبد الله اسمعها نصيحةً من مجرب إن أباك يا عبد الله عمود البيت فإن أبقاه الله لك فحافظ على هذا العمود إن أمك يا عبد الله زهرة البيت سعادة الدنيا ضحكات الحياة فإن فقدتها فقدت كل هذا فبرها يا عبد الله الا ترى الموت يتخطف الاباء والامهاات الا ترى الموت يتخطف الاباء والامهاات وانت قد اكرمك الله بجنة لك في الدنيا وبوسط باب الجنه في الاخره فاياك يا عبد الله إياك أن تضيع يا قاطع الرحمة يا قاطع الرحمة إني بك لشفيق ولست أحسن حالا منك فاتق الله وصل رحمك وبادر اليوم قبل الغد فإنك لا تدري متى تعاجل أو متى يعاجل قريبك بادر وفقك الله إلى صلة رحمك وأحسن إلى, إلى رحمك وأكرمهم بما تستطيع من قول أو مال أو غير ذلك واعلم وفقك الله أن أشد الناس بخلا من بخل على دوي رحمه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ذي رحم فيأتيه رحمه فيسأله فضلا أعطاه الله إياه فيبخل عليه إلا أخرج له يوم القيامة حيةٌ يقال لها شجع يت مظ به فدق الله يا عبد الله ق الله يا عبد الله ص الرحمك وأكلم رحمك وأإك رحمك عبد الله أن تم أو أن تؤخر فإنك إن أخرت لا تمن أن تجل بالعقوبة قبل أن تصل. أو يُعجَّلُ لك بالموت حيث يحينُ أجَلُك فاتَّقِ الله عبد الله هذا يا عبد الله ما يتعلَّق أو بعضُ ما يتعلَّق بحالنا مع صلة الأرحام أما ما يتعلَّق بالصلة بين الجيران فباب آخر وشأن عظيم سنتكلم عنه في خطبة أخرى مستقلة إن شاء الله فاتقوا الله عباد الله وكونوا من عباد الله المؤمنين الذين إذا سمعوا الحق فرحوا به وعقدوا قلوبهم عليه وعزموا على العمل به وبادروا إلى الامتثال لعلكم تفلحون أقول ما تسمعون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 اما بعد فيا عباد الله ان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه التي اذا الذي اذا قطعت رحمه وصلها ويقول صلى الله عليه وسلم يا عقبه صل من قطعك وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم آبا ذرٍ رضي الله عنه وكان من ضمن وصيته كما قال أبو ذر وأن أصل رحمي وإن جفاني جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابةً أصلهم ويقطعونني وأحسنوا إليهم ويسيئون إلي ويجهلون علي وأحلم عنهم فقال صلى الله عليه وسلم لئن كان كما قلت ما تسفهم المل وكان لك من الله عليهم ظهير ما دُمت على ذلك اعلموا عباد الله أن الناس في صلة الأرحام ينقسيمون إلى ثلاثة أقسام واصل ومكافئ وقاطع أما الواصل حقًا وصدقًا على وجه الكمال والمدح فهو الذي يبدأ بالصلة ويصل أرحامه وإن قطعت الرحم فهو يتفضل ولا يتفضل عليه وهذا هو الممدوح في الصلة بإطلاق وأما المكافئ يا عباد الله فهو المبادل الذي إن وصلت رحمه وصلها وإن قطعت قطعها فهذا يمدح بمقدار ما فيه من وصل، ويُذَمُّ بمقدار ما فيه من القطيعة، ووصله ليس كوصل الأول، وأما القاطع، فهو المدبر والعياذ بالله، الذي يُتفضَّل عليه، ولا يتفضَّل أبدا، ولكلٍ حاله والمصير بين يدي الله عز وجل فإياك يا عبد الله إياك يا عبد الله أن يمنعك من الصلاه كبر لأنك اصبحت ذا مقام أو اصبحت ذا مال فإن ذلك لا ينفعك بين يدي الله عز وجل فاتقوا الله عباد الله إن الشيطان قد يأتي لأحدنا فيقول لماذا تبادر أنت هؤلاء أبناء عمومتك جفات غلاظ يتكلمون فيك ويقدحون فيك فلماذا تصلهم وهذه يا عباد الله نصيحة شيطانية تخالف الوصية النبوية فانتبهوا عباد الله لمكائد الشيطان لكم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 من صلى علي صلاه واحده صلى الله عليه بها عشرا فاكثروا عباد الله من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في كل اوقاتكم واكثروا من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعه وليلتها ولا تكونوا من البخلاء الذين اذا ذكر عندهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يُصلُّوا عليه فاللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارضى اللهم عن آله وأصحابه أجمعين اللهم ارضى عن الآل والاصحاب أجمعين اللهم ارضى عن الآل والاصحاب أجمعين اللهم وارضى عنا معهم بم وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم إنا عباد من عبادك قد اجتمعنا في بيتٍ من بيوتِك نؤدِّي فريضةً من فرائضك فارضى اللهم عنا أجمعين اللهم ارض عنا اجمعين اللهم ارض عنا اجمعين اللهم سلم قلوبنا لك يا رب العالمين اللهم سلم قلوبنا لك العالمين اللهم سلم قلوبنا لك العالمين اللهم اجعلنا جميعا من الواصلين اللهم اجعلنا جميعا من الواصلين اللهم اجعلنا جميعا من الواصلين اللهم انا نعوذ بك من القطيعة وعقوبتها اللهم انا نعوذ بك من القطيعة وعقوبتها اللهم انا نعوذ بك من القطيعة وعقوبتها اللهم ارحم واغفر لمن مات من والدينا يا رب العالمين وارحم الاحياء منهم يا رب العالمين اللهم أكرمنا بطول أعمار من عاش من والدينا يا رب العالمين على طاعة وخير يا رب العالمين وأكرمنا ببرهم يا رب العالمين اللهم قربنا إلى إخواننا وأحبابنا وأقاربنا يا رب العالمين اللهم اجعل قلوبنا سهلة لينا اللهم اجعل ألسنتنا لهم رقيقة يا رب العالمين اللهم يا ربنا إجمعنا جميعا على الخير يا رب العالمين اللهم يا ربنا يا حيُّ يا قيُّкив يا بدِيع السماوات والأرض يا رحيم يا رحمن إرحمنا أجمعين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأبنائنا وبناتنا وأزواجنا وأهلنا أجمعين يا رب العالمين اللهم ان عباد مذنبون اللهم ان عباد مذنبون اللهم ان عباد مذنبون لكن رحمتك يا ربنا ارجاء عندنا من ذنوبنا اللهم فارحمنا واغفر لنا اجمعين اللهم ارحمنا واغفر لنا اجمعين اللهم ارحمنا واغفر لنا اجمعين اللهم ارحمنا واجعلنا رحمه على الناس يا رب العالمين اللهم ارحمنا وارحم بنا. اللهم ارحمنا وارحم بنا. اللهم ارحمنا وارحم, وارحم بنا اللهم استعملنا في كل ما تحب يا رب العالمين اللهم انا نعوذ بك من غضبك اللهم انا نعوذ بك من غضبك اللهم انا نعوذ من غض نعود بك من غضبك اللهم انا نعوذ بك, بك, بك من النار فاعذنا اللهم انا نعوذ بك من النار فاعذنا اللهم انا نعوذ بك من النار فاعذنا ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله